النجم لولا موقعه فوق ما بان ولا طاح دك الرواسي يعني مبقا مهان وانطاح مهان يعني متعادل بالوزن والقياسي ان كان دينك قاصره عندك لسان ما يجيث لجلس عيش قاطع وخاسي واللي يقول سايس الوقت غلطان على حساب النفس ما هو سياسي ما قلت سي اللي يجازيك بحسان من يدوس الراس راسه هداسي ولا تعيش انسان حي الله انسان تصير انت والعذاره سواسي اما عيش حصان وبموت حصان ولا حرام معرب الساساسي والله حرام معرب الساساسي